شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة هتفرر منه فين وكل واحد بقى عايش وعمل الوهم الكبير انت عايش ليه إيه اللي عايش عشان أخدم ديني طبعا عشان طاعت ربي وهو عايش للدنيا قد أهمتهم أنفسهم هو ده المسيطر عليه بتاع نفسه ومش بيفكر في ده خالص طب وانا وانت لو ده مصرنا حنوقف قضام ربنا ونقول له والله ربنا ما كنا مشركين نحن كنا زي الفل نحن كنا موحدين حتضحك على مين انظر كيف كذبوا على أنفسهم الكلام ده يقول دلوقتي قرارات الكلام ده مش مواعظ عشان بس الواحد يفوق خمس دقايق ويبكي شوية ويبتدي يقول اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة يا رب خد بأيدينا يا رب وبعد كده كل واحد حيروح بيتهم وحينسى الكلام ده من أول والآخر ولا حيغير فيه اللهم إلا شوية حاجات كده يوم اتنين والشحنة تنتهي وخلاص واللي يسمع له الشريط شوية يقعد يتأثر له برضو يوم والتاني او شوية ساعات وبعد كده حياته ومألوفات لحد إمتى مش هنتغير قل لي بالله عليك إمتى هتتغير إمتى هتفوق إمتى حيبقى ربنا أكبر شيء في حياتك الله أعلى وأجل أكبر من شهوتك أكبر من ملذاتك أكبر من كل شيء أنت مهمون بالنهاردة اوعد خدع نفسك اوعد كن عايش بعيد غافل ساهي وتيجي في ساعتها تقوم من وتتحصر وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة لسه نايمين قامت القيامة الناس اتحشرت الموضوع ما بقاش يحتاج قيل وقال خلاص ما بيحصر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون مش بصدقين برضو يا جماعة ده مت وهو ساجد وهو بيعمل كذا ربنا يكرمه ده ساجد و... وكان في الحمام عوزه بالله وانت فين؟ الحمد لله لا ده ولا ده حلو قوي ولا محش انا في النص انا بالعب في النص والمشكلة والله والله والله وانا هقعد اقولها وارددها ومش حمل منها والله ده زمد الطمحيس زمن ليميز الله الخبيثة من الطيب الحلو بقى يماشي والوحش ضاع عايزين نفوق بجد انا وانت عايزين نتوب والله العظيم الكلام ده انا بقوله النفسي قبل ما بقوله الحد عايزين نتوب كفاية غفلة كفاية ضياع كفاية شتات كفاية انا الاوان إنها تبقى لحظة نتغير فيها اللي مش عارف ياخد قرار في حياته دلوقتي حديك دقيقة حسكت خالص وعايزك دلوقتي تاخد فيها قرار على حاجة أنت انفرط فيها تعاهد ربنا دلوقتي إنك هتزبطها ولو ذكر ولو دعاء ولو ركعتين قيام خفاف عاهد ربك دلوقتي إن الكلام ده ما يروحش علشان ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيته يلا أنا وإنت نتعاهد دلوقتي على أي حاجة خذ فيها الطريق